أحسن الله فتتم السؤال ويقول هل يصبر عليهم أم يترك أم يفارق يفارقهم في السكن إذا لم يقبل الدعوة فالجراح ولا إذا يقبل الدعوة ينتقل إلى سكن آخر.